وعجبوا ان جاءهم منثر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وأن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 الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب.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 وهل أَتَاكَ نَبَأُ الخصم اذ تسور المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فَاحْكُمْ بيننا بِالْحَقِّ ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط إن هذا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 لَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابٌ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّا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 مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الايدي والأبصار إنا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار I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 الطر في هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم ما يصلونها فبئس المهد هذا فليذوقوه حميم وغساق وأق لفضيله الدكتور ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صالون قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا يعفَى فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالاً كُنَّا عُدُّهُم مِنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهم سِخْرِياً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النار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 قال فبعزتك لا أغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين